المسألة الثالثة بعد فائش سببية إذا كانت مسبوقة بنف محض أو طلب بالفعل لديها فائش سببية فائش سببية معروفة بالسياق كلامه بوانا وفرق شي هي قال عطف هل شان فائش سببية خوي شي عطفة بلام همو فائك سببيني ما بسلم قوي لديها فائش سببية أقر لبيش فائش سببية نفي هاتبو نفيك محض يعني نفي به جري و هي نفي نفي هاتوا يعني ما بس اوايا همو نفيك همو نفيك نابت اغنى نفي محض يعني خالص نفيك خالص بيت او طلب او طلب بالفعل ين طلبك هبت بفعل كرابت اسمي فعل نبي مثلا يعني اسمي فعل نبت أو طلب بالفعل كابو أبي أمدو شرطي تابع فائي سبب أقل بشتوى نفي روش نفي شي خالص يعني طلبك روش طلبك بفعل بأسلوب فعل كلابو أو كاتا أني شي مضمرا وجوبا لدوائف فاكه هي فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا يعني فأن يموتوا تماشاك يموتونى نون الشيء هابو فعل مضارع مرفوع بقى مسألة نصبك يا فإن يموت يموت فعل مضارع منصوب على نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة شير وش تولى في سبب يك؟ لا ينافي نفي خالص لا يقضى عليهم فيموت و قولك ما تأتينا فتحدثنا ما تأتينا ما تأتينا فتحدثنا نائب لا لامان نفي خالص فتحدثنا أو كاتا فتحدثنا بان نصبخ نتوا فاي سببيي لبيشي خالص رشتوا واشترطنا كونه محضن يعني مرجمان دانا وثمان بي نفيك محضبت احترازا من نحوي ما تزال تأتينا فتحدثنا بوي خمان بفاليزين لنمني وكأم نمنا ما تزال تأتينا ما كا يفيد النفي يا حرف نفي تزال معنى نفي تياه زا كا أصلا زاليا نمانا بوي ما تزال نفي نفي إثبات ما تزال يعني على الاستمرار يعني توبر دوام ما تزال تأتينا فتحدثنا يسبون من الحديث لا تزال طائفته نفي يعني إثباثة استمراره يعني ببردوام طائفه من أنه لا تحق ما تزال تأتينا يعني على الاستمرار تأتينا ما دام أوكات النفي نفي وما النفي الثلال نفي غير خالص نفي محض نياما كما دم نفي نفي رشتوا يعني نفي خالصنا رشتوا أو كاتل فعلك الله تحدثنا برفع وما تأتينا إلا فتحدثنا هذا ما تأتينا ما كان نفيك خالصا بلهم إلا يكاتل نفي نيشتوا ما دم نفينا ما نفيك منتقضب إلا فتحدثنا إخوة إخوة إخوة بقول باعتبار نفي نروشتو بو نفي كوتمان منتقضة نما مسقوطة يا مسقطة بشي با إلا فإن معناهما الإثبات أمدوانا شنفي نفي بي شنفي كمنتقض با إلا بيت مسقط با إلا بيت هذا معناه كي إثبات فلذلك وجبا رفعهما أما الأول فلأن زال للنفي زالم معناه نفيتي وقد دخل عليها النفي نفي شو تسري ونفي النفي إثبات وأما الثاني المنيد دوام وما تأتينا إلا فتحدثنا وأما الثاني فالانتقاض النفي بإلا يعني لإسقاط النفي بإلا إلا كمعناه نفيك كابوتي فاي سببية أبي النفي لبي أشبر ونفي كما حاط يان طلب واما الطلب فانه يشتمل على الامر طلبش اساليب طلبها اسلوب منها الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والتمني والترجي والتحريض استفهام مشموت الدعاء أوانب إن شاء الله واما الطلب فانه يشتمل على الامر وغيره ما بس أويه وكباسي كله أو كقول الشاعر يا ناقو سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح يا ناقو يعني يا ناقته يا حرف نداء ناقتو منادا منادا مرخم شالت لن ندات مرخم أويه يعني واتاكي بقتيني يا عثمان يا عثمو يا عثمو يا عثمو يا عثمو يا عثمو يا يا عثمو يا عثمو يا عثمو يا عثمو يا عثمو يا عثمو يا عثمو يا عثمو يا يا عنقن يعني جوري كان لا روشتن كغاردانه اوشكا بيزور حلغرينك لسرخو يبروا بيزور حلغريت وبرك لخراي بكار بينت او عنقي فسيحة الى سليمان يعني سليمان كور عبد الملك كور مروان بو يجيشنا اوي لويش بسبب ذهابنا اليه نستريح لبروها ملكيكي ين بتشا يا أميريكيشيا محمود سليمان بن عبد الملك ابن مروان عنده طبعا يناق سيري عنقا فسيحة الى سليمان فنستريح ألين سليماني كور عبد الملك كور مروان لا نوتو نومرزوا خليفيه كان خليفه كان بني اميه تشلوبينش سال عمري كدوا والين خلافكاي سي سالا سي سال بكسي شي عدل محب للعدل ومحب جهاده وغزو نوراوا وهيكي قلوة سفة ثانية هيتي كسيكي زمان باراوة او هالا وصف اشتوى عليه ياناق سيري الى سليمان فنستريحا الفكش بو اطلاق فنستريحا يعني والنهي والنهي يعني واما الطلب فانه يشتمل على الامر والنهي عفوا مجرورة والنهي يعني يشتمل على النهي نحو قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ولا تطغوا فيه فيحل يعني فأن يحل عليكم غضبي عمك الله لدواء فاعك نهي الرشتواء ولا تطغوا فيه إني ولا تتجاوزوا فيه فيه اجرته وما رزقناك كل من طيبات ما رزقناه او يبي ماندون ولا تطغوا فيه يعني بخون لو حلالك في ماندون بالا امسراف فيش مكان زيادة رويش مكان كفر نعمتك اش مكان اجر واتانك بس سبب طغيان تنتيا يحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي وكل السياخ كاته والتحضير يعني طلب تحضير الشتاء نحو لو لا اخرتني الى اجل قريب فاصدقا لو لا اخرتني يعني دوايك تكرار تكراروا ازعاجتي يعني دوبارك نوي دواك نيتيا هي لو لا اخرتني يعني بس غيب امرني نيا غيب فعلي امر سيغالا سياخك هي بلو بل لو هي يعني دواء كات دواي بخاط بو كتير بو أووي بعور بنت بو أووي لولا بنت لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقة شاهد كيف يا بسبب تأخيك إيه وأيواتي بكات بعور بنت أو كات أصدقاء منصوبة بأنش مضمرا لبرفع سببيا لبيرش ولاو لا شو ك أدوات تشيد تحضيض تحضيض نصرة من حضة يحض تحضيضا حضة يعني هندانوا دوا كذا وازعج كذا والتمني نحو يا ليتني كنت معهم فأفوزة يعني فأن أفوزة لا بيشو تشير رجتو يا ليتني تمني رجتو والترجي كقوله تعالى لعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع فأطلع إلى إله موسى لعلي أبلغ الأسباب ترجي لعلي أسباب السماوات فاطلع فأن اطلع في قراءة بعض السبعة بنصب أطلع لا, لا يهندك لا هندك لا قراء سبعة وكلها شيكا ابو عمرو يعني ابن علاء وحفص عن عاصم رحمهم الله جميعا وكلها لا المصحفي الرسمي لا خمن شناعتها هاتوا هاتوا بنصب هاتوا والدعاء يعني يشتمل على الدعاء طلب دعاء شتاء كقول الشاعر ربي وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خير سنني ربي وفقني خوايا توفيقا بدا فلا اعدل فلا اعدل يعني فلا اميل فلا اميل يعني لا ندم جابويا عدل فيه يعني تايع عادل بو بس عدل عنه يعني ليليده وان هم الا وان هم قوم الا يعدلون يعني وان هم الا وان هم إلا يعدلون اشكلوا ان اعطاني برنكهه توا كم يعني لفظه المهم يعني اجر عن بكرهن هر وك رغيبه رغب فيه رغب عنه ومن رغب عن سنتي فليس مني يعني حزي لي نبات ابلا رغبه فيه يعني حزي لك ويه عندك افعالها با او حرف جرانه معنى كان دجك تريبي لذا فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن يعني خوايا توفيق بدا لا رقيق وانيك كوششكارو وحل بو كرتنو بريوبردني وبردني باشترين رقيق توفيق بدا ولا ندم لوانا أماش دعاء ما دعاء هاتوا ربي قطة يا ربي سمنا ربي منادايك همو ربي اكتنبني ربي ربي همو نادايا اصدقش ربي بياء واتمو نادايا لنداء نداء محذوف والاستفهام كقول الشاعري هل تعرفون لباناتي فارجو هل تعرفون لباناتي فارجو ان تقضى فيرتد بعض الروح للجسد ايه و ايها الاخوه حاجات من الاخوه يعني الاخوه الاخوه الاخوه الاخوه يعني حاجات مزورة هل تعرفون اللبانات يعني حاجاتي فارجو ان تقضى يعني داو الاخوه لخويت عليك يا داو الكلام الكلام الكلام الكلام بويمنش يمنش بركة استراحتكم، فيرتد بعض الروح للجسد بويمنش حسب بني روحي خم لجستمع بكم مو مرتعب يعني. هل تعرفون اللبانات؟ لبانات بضم اللام وفتح الباء الموحدة مخففة جمع لبانة، وهي الحاجة التي يطلب هذا الهم العالية. بس. فأرجو أرجو فعل مضارع منصوبة بأن مضمرة فأكسب بي استفهامك لبيش ورشتوه والعرض يعني يشتمل الطلب على العرض قال الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو ألا تدنو أفهم ألا تدنو يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما أَرَائِنْكَ كمن سَمِعَا يا ابن الكرام أي كوري كسيحي بالرئيس بنايته بشوه ألا يعني بنايته بشوه سيء اللطفي ألا تدنوكا ولولا أخرتنيك أو يعني يعني دوايك هنا تيايا تأكيد كدنا ولا دوايك هنا تيايا ألا تدنو بنايته فيش لايته فيش لا يوجد أن يعني أنه عرض عرض تحظيظه يعني أنه يوجد أن تكون يا ابن الكرامي ألا تدنو لا يوجد أن تكون ما قد حدثوك خذ بشاي خذ أو كبين وطيء هو اللي يوجد فيها فما رأي سمع يعني أوكسي بيسي أو كسي بخوشتك ببيني أو أولا أو ولكن هذا ليس الخبر كالمعاناه خبرك كي يجب في الطلبي أن يكون بالفعل على هذا دانا وتم يكون في فعل هذا هو ان يكون في فعل هذا هو ان يكون في فعل هذا هو فعل قياسية اسم فعل أمر قياسي على لسر كسر لسر وزني فعالي دي. يعني لها مو فعلي كي ثلاثي أتواني بشان شرطي بون منا جامد نبي ناقص نبي و ناقص نبي جامد نبي وزياتر لثلاثي مجرد نبي يعني أمسي شرطه ثلاثي مجرد تام مشتق امس انا بيت همو فعل قياسي اتواني بون من ذا جات اترك الكتابه أت... تراك الكتابه تراكي اسمي فعل اتواني قياسي دروسك بون نزالي يعني انزل تراك يعني اترك كتابي قوال يعني قل قياسيت اتواني همو فعلك دروسيك أمتشي أبيت شيء بيت في الطلب أن يكون بالفعل طلبك بفعل يعني اسم فعلنا نب من من نحو قولك نزال فنكرمك وصح اسم فعلك السماعية عندي اسم فعل من هي السبوي ذي ربعة سطلبك اسم فعل أمر سماعية فنحدثك وصح فنحدثك بالنصب في جواب اسم الفعل فإنه لا يجوز نبي بريفنو حدثك لبش لبلوا طلبة راستا طلعم بفعل نكرا وباسم فعل كراوة خلافا للكساء في إجازة ذلك مطلقا ففي تواني قول الكساءي وألاع درسته ولابن جني وابن عصفور في إجازته بعد النزالي ودراغي الله بفي تواني ابن جني شوى تماشاكا استا يعني ابن هشام الذي درس المدرسه ابن جنيرو. ايوش جني ران فلان مرضي ايش ذاك هو لابن جني وابن عصفور ففي ثواني او انا واعلنشي الين نزالي دراكي اگر فش كون يعني همان حكمي طلب بالفعل هي ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون الصحب استان نزالي دراكي حروفكان انزلو ادريكيتا بلاهم صح تانية يمكن سماعية ابن جني بن عصفور ألين لدواء قياسي كان درسته. بلاهم لدواء سماعية كان درس نية. بلاهم كيسائي ألي درسته دون صح ومه. صح يعني أسكوت. مه يعني أكفف بس يثر. بس تاعي بس أكفف. ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه ونحوهما كصه مه مه مما فيه معنى الفعل معناه شيء كأكفوف تاء والله مسمى لقال اكففا معناه كان ينيك بلام حروف كانت تانية وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعلي للافرسي صدو هاشتاو بينج دير اميش هاد جالي كيتر هي ابن هشام كم طبعة طبعي عبد الجليل العطة البكرية ناكيكيا هي ابن هشام اخوي